أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين یخشون علی وَرَضَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ مَعَهُ وَخَوَا هَارُونَ وَزِيرًا فَقُل لِذَٰلِكَ جذب الرسل أورثناه وجعلناه من الناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعلوهم ثمود وصحاب الرس وقرن بين ذلك. بين و